والذينَ آمنوا بالِلههِ وَرصولِه وَلَم يُفرق ب أحد منِنهُ أُول إِك سوَوفَ يؤتييم أجورهُ وَوكان الله غَفُور الرحيِيمَا يَسأنُكَ هْلُ الْ الكتابِأَ تُ نَزِل عليههم كتابًا منِن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 وَرَفَعنَا فَوْوقَهُم الطُورَ بِمِثَاقِهِم وَقُلنا لَهُ مُدُقُلُ الْ البَابَسُجدَا وَقُلنا لَهُم لا تَعدْدُ فيِي السَّبتِ وَأَقَذْنَا مِنهُم مثَاق وَالضَ فَبِماَا نَقْضِهِم مثَاقَهُم وَكُفرْرِهِم بآيات اللهِ وَقَتْنِهِمُ الْ الأبَ أَ بِغَيْرِ حَقّ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 إن أَ حَين إلَيك كمام أَ حَين إلى نحِ وََّبينَ منِن بعد وأحيين إلى إْبراهم وَإسماعلَ وَإِسح طَويعاقوبَ وَْأَسبطِ وَعيس وَأَّوبَ وَيونُ سَهارون وَسُلَمان وَآتَين دوودَ زبوراء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 فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا الله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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ همم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 قل فمن يملك من الله شيئا إن اراد ان يهلك المسيح بن مريم ان اراد ان يهلك المسيح بن ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير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 لَُّ إن كثيرًا مِنهُم بعدذانكَ فِي الألضينَ مُصرِفون إن م جَزَاء الذيينَ يُحالبون اللهه وَورسولهُ وَيسعون في الأرضفَ ساد وَيَسعون فِي الأضِفَ سادًا أي يُقدَدّلوا أَْ يُصََّبُ أَ تُقطَّ عيذهِم وأْجُهمم مِن خلِاف.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 يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم وَمِنَ الذين هذوا ثم سمعون للكذب سمعون لقوم اخرين لم ياتوك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 تَجَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ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 وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من الدورات وآتيناه الإنجين فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الدورات وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجين بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم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 وأنحكم بينهم بِمَا أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فَإِن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس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 فَسوفَ يأْد الله بقوممِ يحبم وَيحببونَ أذَِّ على المُؤمنينَ عزة على الكافِينَ يجهدونَ في سَبيل الله يجهدونَ في سَميل اللهه وَلا يقاافونَ لَْمَةَ لااءن ذَكَ فَضل الله يُؤتيهِ مَشاء واللهَّ اسعٌ عَليم.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 بِيَدَاهُم مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَزِيدُ اَنكَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُيَاناً وَكُفَرَا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ القيامة.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 مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلُ لِلطَّعَامِ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أنا